سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُومِ إِنَّ بَلُوءَنَا هُمْ كَمَا بَلُوءَنَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ إِذْ أَقُسمُ لَيَصْرِمُنَّ هَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَضَافَ عَلَيْهَا ضَائِفُنَّ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَافِعُونَ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حوثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إن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 إننا ضالين، عسى ربنا أي يبدلنا خيرا منها، إننا إلى ربنا راضبون. كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم.